هو الذي خلقكم من طين ثم قضي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 انهار تجري من تحتهم فاهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا خرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحيق بالذين سخروا منهم فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزون قل سيروا في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 وَإِيَّا مَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِيَّا مَسَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِمْقَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ إِنَّ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْ آنُ لِيُنذِرَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْ آنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةَ نُخْرِي قُلْ لَا أَشْهَدَ قل إنما هو إله واحد وإنني, بري وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم الذين خسروا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 انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جئوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا فساطير لولين، وهم ينهون عنه وين عنه عنه، يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترين إذ وقفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا.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 فتأتيهم بيائه ولو شيء الله لجمعهم على الهدي فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون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 أرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم نمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكموا في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على زراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعه أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شيئا وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالباسا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جيئهم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 إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جَهْرَةً هل يهلك إلا القوم الظالمون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 أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي الي قل هل يستول؟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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ان من حسابك عليهم من شيء ان فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اها اولائنا الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جئ كالذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل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 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضي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 احدكم الموت توفيه رسلنا توفيه رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله موليهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين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 لهم شراب من حميم وعذاب بِمَا بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي استهويه الشياطين في أرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدي وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي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 تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء إن علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيي وعيسي والياس كل من الصالحين وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبان اهِمُّ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَ بَيْنَهُمْ وَجَدَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوه فإن يكفر بها هؤلاء إِذْ فَقَدَ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ يَهْدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ الله عَلَى بَشَرٍ من شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جِئَ بِهِ موسى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ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 او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سينزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه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 لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني توفكون فالق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 فأخرجنا به نبات كل شيء إن فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا, نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبَحَانَهُ وَتَعَالِي عَمَّا يَصِّفُونَ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْكَرِمِ أرض أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء إن عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء إن فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جئكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها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 لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شيء اللهم اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جئتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جئت أتلا تؤمنون ونقلب أف إدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء إن قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا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 ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّذَا تَبِعْتَهُمْ إِلَّا ظَنًّا وَإِنَّهُمْ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 الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهواهم بغير علم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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَاجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قُرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جئتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما اوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته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 إنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قلنا مثويكم خالدين فيها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 اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين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 هي شاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أن شأكم من ذرية قومنا خريرين.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 إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرء من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله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 ولو شيء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقولوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء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 أنعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا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 إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أمل ثيئني أم اشتملت عليه أرحام الثيئني نبؤني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آ حرم أمل أنثيين أم اشتملت عليه أرحام أنثيين أم كنتم شهداء أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضلن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 تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق هلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحواي أو الحواي مختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإننا لصادقون فإن كذبوا كفق الربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باسه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَإِنَّ هَٰذَا ذِكْرٌ مُسْتَقِيمًا ۖ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء إن وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب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 ايفاتين من قبلنا وان كنا عند دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جئ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 إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون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 فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم فِيهِ تَأْخَتَلْفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفًا أَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتِيكُمْ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين